بسم الله الرحمن الرحيم هل اتانك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسقى نار حاميه يسقى عين هاويه ليس لهم لا يسلم ولا يبني من جوع وجوه يومين ناعمة نسعها راضيا في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة 119. وعلىكم الصوفة وزرابي مبثوثة 110. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 111. وإلى السماء كيف رفعت 112. وإلى الجبال كيف نصبت 113. وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيتر إلا من تولى وكفر فيعذبهم الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم من علينا حسابه